لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّن نَّعْمَتِ رَبِّكَ كَذَلِكَ لَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء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 وَمَا أَ زَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ إِلَّا للتُبَيينَ لَهُ ال الذي قتَلَفُ فِيهِ وَهُدَو وَرحْم وَهُدَو وَررحمَةَ لِقَوممِنُوا